ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء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 يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم